على فكرة بقى انت كده تضحك عليك يا زمباوي لا حدا يضحك على زمباوي لكن سونيا ضحكت خلاص ولا انت فكر انها هتشتري السولجان بجد انت غيرانها لانها كسبة المزاد اللي انا عايز اقولهولك ان استحالة يكون معاها المبلغ ده عندما كنت ادرس في مصر كان هناك مثل شهير بيقول الماء يكد بغطاس عن شوف يعني انا خلاص مليش خاطر عندك بل لك لقد قررت أن أخيكي هنا معك معك؟ معك إزاي؟ أنت معجبة بي وأنا معجب بك ولهذا يمكن أن نأخذ المئة مليون ونعيش في تبات ونبات إيه؟ تبات ونبات؟ ألو <تصفيق> ألو مهند الشريف؟ أيوة مين حضرتك؟ مش مهم انا مين؟ المهم إن ابنك معايا إيه؟ بجد ابني عندك؟ أيو عندي أنا بتصل بيك دلوقتي عشان أرجعه باعتبارك ابوه طيب طيب اتفضل اكتب العنوان الأول نتفق على المكافة وصلوا لحد باب البيت وأنا هديك المكافاه اللي أعلنت عنها العشر تلاف جنيه للأسف مش, مش كفاية أنا عايز خمسين نعم بتقول كام؟ ما أنا كده كرمك وعمل حساب للعيش والملح اللي بينه وبين ابنك منش جايب تكاليف العيش الملح اللي طفعهم حد لكن المبلغ خمسين ألف ده كتير جدا والله بين البايع والشاري ايه؟ يفتح الله بالضبط يبقى تدفع وانت ساكت بقولك يفتح الله لكن ده ده ابنك انا مواطن بدفع ضرائب والبوليس ملزم يجبهولي نظير الضرايب اللي بدفعها خلاص لك بس بتلاتين ألف وحديك فاتورة يتأمن لك بيع عفاق ضريبي هم عشرة قلت ايه؟ طب از اتناشر وكده أبقى كرمك اتفقنا مسالة السكة وأكون عندك انت حتجننين يا سنين حتجننين لما انت معاكي مئة مليون جنيه عشان تشتري بيهم الصورجان تفتكري يعني لما تبيعيني حيجبلك نص المبلغ ده ومين قالك بس اني معايا مئة مليون الله انت دي مش قلت مزعبناوي انك هتشتري منه الصوالجات ب مليون جنيه ولا انا اللي فهمت غلط اه كلام مطق يا عم بقى له العمه لحد ما نشوف هنتصرف ازاي اه <تصفيق> يعني يا بحكت عليه وهو أول ما يعرف إنها عملت كده هيخرس عليها وعلينا يبقى إحنا لازم نتحرك وبسرعة لازم نلحق قبل الحفلة أنا قريحة البولوسية بتشتغل وإلهامي بيقول إن الحل الوحيد اللي قدامنا إننا نلاقي الصولجان و نسرقه و قبل ما حد يحس بهنا مين الهام اللي بقول كده؟ مش وقت غباء يا عشور سيب السينيور الطلياني يتجلى و يتسلطه ها؟ قول كمان المهم بقى حنلاقي الصولجان إزاي و إحنا محبوصين هنا لو محروس البطل في مكاني كان عمل إيه؟ إيه؟ أوه. كان قام زي أي بطل وغافر الحارس الأولاني اللي واقف عند النار بحركة كوع بسك المدفع الرشاش بتاعه بالحد خيمت الزعيم وإن أكتخر الخيمة لا واقف مستنيه والسولقة في يده وبقول له اتأخرت يا محروس لكن محروس ما اتأخرش وقبل ما يتحرك الزعيم راح ضارب طلقه وعدم اتناهت براو وقع وقع على الأرض زي سكبت الرمل بسك محروس السولقة في يده وحس إنه النجح في مهمته ساعتها بس دخلت عليه البطله العصناء الخيمة وقالت له مش وقت أحلام ياخذة دلوقتي خسارة! خسارة! أتعطيني في أعلى جزء في المغامرة الستات ما بيبقوا ستات بصعيد غير في المغامرات وبس بطل هلوسه وركز أرجوك احنا لازم نعمل زي البطل بتاعك ونلاقي الصولجان ونهرب بيه بس من غير بقى مدفع رشاش ودوشه ومن غير ما حد يحس بينا يبقى تعالوا ورايا وعنا تراتيف صوابعكم بابا زعيم العصابه حاضر حاضر يا اختي ده مين الرايق ده اللي بيخبط كده نجاتي؟ ايوه انا نجاتي يا زوجتي جمالات جميلة الجميلات بسم الله <تصفيق> من امتى يا اخوية السعادة والبهجة دي؟ من النهاردة ومن دلوقتي وعلى طول تعالي تعالي شوف انا داخل عليك بايه النهاردة؟ ما بلاش اخر مرة قلتلك الكلمة دي طلحت داخل بالجزمة مطينة وصهرتين طول الليل عشان انضفها لك جزمة ايه وطين ايه؟ ده انا هاريكي جيزا بصي بصي شو معايا ايه في الشنطة دي؟ <تصفيق> ي ايه ده ايه ده كله ايه ده كله ايه الفلوس دي كلها دي فلوسنا فلوسنا يا جمالات دول كام كام يا نجاتي اتناشر 12000 جنيه فلوس الواد يا نهار اسود انت بعت الواد بعت ايه انت كمان هو كان يجيب 3 ساخ انا رجعته لأهله واخدت منهم المكافاه يعني الفلوس دي بتاعتنا احنا حلف حلال حلف يعني هي المفروض بتاعت انا بس ماشي نمشيها بتاعتنا يا... ياما انت كريم يا رب اخيرا اخيرا هجيب الملايات اللي نفسي فيها ملايات وستاير ومخدات جديده كمان وعارفه البدله اللي في الفاترينه اللي بعدي قدامها كل يوم هجيبها وماله يا نجيبها وانا كمان حشرين لي شويه فساتين وجزم وشرابات و... والفلوس دي جبتها منين نجاتي ايه ده حسن انت هنا من امتى طبعا ما انت مش شايف قدامك داخل والفلوس عم يعنيك حسن هنا يا من بدري جسأل عليك وقال له هو حيستنك مش تقوليلي حاجة يا جمالات اضربيلي كلاكس ولا غمزي لي حتى ها حسألك السؤال مرة كمان يا نجاتي ويريت ترد من غير لف ولا دوران الفلوس دي منين وبتاعت ايه هلا هلا ابن خيمة خيمة ومش لقيني البتاع العجيب ده اللي مش عارف اقول اسمه هو ده كمان لالاقيه ولا عارف اقول اسمه اكيد زمباوي مخبيه في مكان ما يخطرش على بال حد الا لو كان رواقي واسع الخيال زيي عارفين لو ما مكانكم دلوقتي كان عمل ايه مش عايزين نعرف خلينا في الهم اللي احنا فيه طب و هنصدف ازاي دلوقتي انا جات لفكرة انا هطلب منه ان انا عين البضاعة قبل ما ادفع تمانا ايوه واول بقى ما يطلع السولجان قدامنا هاختفوا منه واهرب الله اطلق الله الله انا بي جا فينا هنقول له بس بس بس العشفورة بس العشفورة والأبخط فينا منينه وتنعين ناجري هبا يزي, يزي, يزي عندك حل تاني عايزه حلول خياليه وهبله من دي عندي بدل الحل خمسمية والله يا نات كسي فخلي محروس بطل رواياتي يفكر بالطريقه دي القارئ هيفتكر اللي بستهزئ بيه طب نعمل ايه بس دبرني يا عبقري ماذا تقفون هكذا وتتهامسون مع بعضكم البعض شكلكم مريب مريب جدا نحن لا نهمس لبعضنا البعض ولا شيء مفيش يا عم سحلاوي قدينا بنحكي لبعض نُكَد أهَهَهَهَا نُسَلِّي نُسَلِّي أنفسنا عارف بيقولك مرة واحد <تصفيق> مزاجي غير رائق والآن فين الفلوس يا حلوة الحقيقة هي فلوس موجودة ومش موجودة يعني العجل في بطن أمه هل أنت مسخر هنا بيه حاشا لله يا عمونا حاشا لله سنت بس أصدق تقولك إنها ما جابتش الفلوس كاش اه لو تعمل يا زباوي فيزا ولا شيكات هي جاهزه مشكله كده؟ ايوه عليك نور كده ونص كمان طيب طيب لكني أشم رائحة خيانة خيانة؟ لا البتع هذي في الغالب والله أعلم ريحه شرابي عاشور ارحك يا سعيد ارحك السولجان السولجان يتسرق ماذا تقول هناك احد سرق السولجان انا قلت من الاول اني اشم رائحه خيانة يبقى ندور في شراب عاشور بقى اين السولجان انتخوا الا خطبتكم جميعا السولجان فين